بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحقة ما الحق وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 114. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية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 126. إني ظننت أني ملاق حسابي 127. فهو في عيشة راضية 128. في جنة عالية قطوفها دانية 129. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 الجحيم صلوا ثم في سلسله درعها 70 ذرا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حمي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 ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين 119. فما منكم من أحد عنه حاجزين 110. وإنه لتذكرة للمتقين 111. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 112. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين 129. فسبح باسم ربك العظيم